اللهم علمنا ما جهنّا ولكن ا ما يجب ن صحننا ا ان ا تسنفر يكون ن ا هناك ا ت ف ا ل و من د العلم م ا إلى ن ا يا ذا الجلال ويكون ا ل ل ا هناك ع ل م ا ما يطعنا ف ا ل من و العلم ر تسير بيت ي ه م ا ا ل ل س في س ولكن ر ة ا ن ج م و هذا ن هو ا ل إذ مسؤول عنه و م س ؤ ا ل عنه و م س ة ا ل م ن ت ه ى و ا ل ذ ي س ؤ و ل عنه ومسؤول عنه ا و لها و ل غ ي ر ه ا في ومسؤول عنه و م ذ ي خ ل ق ف ي ه قال الحسين ب ن القاسم عليه السلام ويمكن أ ن ي غ ش ه ا نورا من ا ل أ ن و ا ر وصنع عجيب من ا ل أ ق د ا ر كتبه الله و أ خ ف ا ه عن مسامع الفجار وسوء ظنون ا ل ف ا ت ق ي ن أ ه ل النار انتهى ويقول يغشى ع ب ا ر ة تفيد التعظيم والتكثير ل م ا ي غ ش ه ا من الخلائق الداله على عظمه الله وجلاله وأنها لا يحيط بها الوصف و ق ي ل ي غ ش ه ا الجمال غفير من ا ل م ل ا ئ ك ة ي ع ب د و ن الله تعالى و ع ن ه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و ر أ ي ت على كل و ر ق ة منها م ل ا ك ا ً ك ا ئ م ا ً يسد ب ح الله تعالى قال فالبرهان ي ف إ ن ق ي ل لما ا خ ت ي ر ا ل س د ر ة لها ذ ا ل أ م ر دون غيرها من الشجر فالجواب أ ن السدر ة ت خ ت ص بثلاثه ا و ص ا و ظ ل م د ي د و طعم لذيذ و ر ا ئ ح ة ذ ك ي ة فشابهه ا ل إ ي م ا ن الذي يجمع قولا و عملا و ن ي ة و ظلها من ا ل إ ي م ا ن ب م ن ز ل ة العمل لتجاوزه و طعمها ب م ن ز ل ة ا ل ن ي ة لكمونه و رائحتها ب م ن ز ل ة القول لظهوره هذه ا ل ثلاثه ثم قال سبحانه ما ذاق البصر أ ي بصره صلى الله عليه و على اله ق ا ل ه ا د ي عليه السلام يقول ما عدل عنه ولا, شبه ولا, ولا شبهه ولا تخايله ولا ظنه بل قد ر آ ه بحقائق ا ل ر ؤ ي ة و أ ب ص ر ه وما طغى رجع الخبر إ ل ى محمد صلى الله عليه و آ ل ه يقول ما طغى فيما خبركم به ولا دخله في ذلك أشر و ل اشر بغي أ ولا بغي بل قد صدقكم عما أ ب ص ر وراى انتهى وقيل معنى ما طغى ما تجاوز ما راه ومعناه ما عدل عن ر ؤ ي ة العجائب التي أ م ر برؤيتها ومكنا منها ثم قال سبحانه لقد ر أ ى من آ ي ا ت ربه الكبرى قال الهادي عليه السلام يقول ر أ ى من جبريل عليه السلام في هذه ا ل ص و ر ة م ر ة بعد م ر ة آ ي ة من آ ي ا ت الله العظمى لا يشبهها شيء من ا ل أ ش ي ا ء قال في البرهان ل أ ن ه ر أ ى جبريل عليه السلام قد سد ا ل أ ف ق ب أ ج ن ح ت ه ل أ ن جبريل عليه السلام آ ي ة ع ظ ي م ة ب ا ه ر ة م ن ي ر ة وقيل ر أ ى كبرى ايات ربه وعظامها وعظمها حين عرج به إ ل ى السماء فاولي العجائب الملكوت في تلك ا ل ل ي ل ة ر أ ى كبرى ايات ربه وعظماها حين عرج به إ ل ى السماء ف أ ر ي عجائب ا ل م ر ك و س في تلك ا ل ل ي ل ة و ع ل م أ ن ه تعالى لما قرر ا ل ر س ا ل ة ذكر ما ينبغي أ ن يبتدي به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن ا ل إ ش ر ا ك فقال سبحانه أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى اشار إ ل ى إ ب ط ا ل قولهم بنفس القول كما أ ن ضعيفا إ ذ ا ادعى الملك ثم ر آ ه العقلا في غ ا ي ة البعد عما يدعيه يقولون انظر إلى ها انظروا الى هذا الذي يدعي الملك منكرين عليه انظروا الى هذا يعني منكرين عليه غير مستدلين لظهوره دليل أ م ر ه فلذلك قال أ ف ر أ ي ت م الله توالي ع ز ة أ ي كما, هم كما هما فكيف يشركونهما بالله يعني ا ف ر أ ي ت م الله توالي ع ز ة نفس الصنمين التي اتي انتم يعني ف ر أ ي ت م ه ا فكيف وكانوا ي الهادي ع وتعالى ب سبحانه د دون و ن من ه الله عليه فهي م السلام ا قال واللات قبة ت في الطائف ل لهم ع ز ة قبة أخرى كانت يعبدونهما ن من مكة كانوا يزينونها بالجوهر والذهب والفضة والثياب الحسنة وكانوا يعبدونهما كما يعبدون ا ل أ ص ن ا م ويرونهما أ ع ظ م قدرا من ا ل أ ص ن ا م انت وقيل ا لا اطمئن لثقيف بالطائف وقيل كانت ب ن خ ل ة تعبدها قريش قال في البرهان قرا بتشديد اللات وتخفيفها فمن خ ط ف ه ا ف إ ن ه أ ر ا د بها صنما بالطائف ذكر أ ن صاحبه كان يلث السويق ذكر ان صاحبه كان يلث ا ل س و ق لاصحابه ومن شدد ف إ ن ه أ ر ا د به ومن شدد اللات فانه اراد به رجلا كان ي ل ت السويق على الحجر أو على الحجر ثم مات فعكف اصحابه على قبره لا على الحجر ثم مات فعكف اصحابه على قبره و صاروا يعبدون الحجر الذي كان ي ل ت عليه شعر لا تنصروا ا ل ل ا ت إ ن الله مهلكها فكيف ينصرهم من ليس ينتصروا و ا ل ع ز ة قيل أ ن ه ا ش ج ر ة تعلق عليها أ ن و ا ع العهن يعبدها سليم وغطفان و ي ا سمره وكانت ببطن ن خ ل ة أرسل ل إ ي ه ا وكانت ببطن ه ا وادي نحلها وكانت ي بسبب نحلها و ن في الجن مع رسول الله الله عليه يصلي فيه وكان في سبق معناه وكانوا وادي نخلة وقوله و م ن ا ه ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى تقديره أ ف ر ا ي ت م الله و ا ل ع ز ة المعبودين بالباطل ومناهه ا ل ث ا ل ث ة المعبوده ا ل أ خ ر ى وقيل فيه تقديم و ت أ خ ي ر تقديره و م ن ا ه الاخرى ا ل ث ا ل ث ة قال الهادي عليه السلام ومناهه وصنم كان لهم على ا ل ك ع ب ة فعنفهم الله في عبادتهم مثل ذلك يقول أ ر أ ي ت م ما تعبدون من هذه ل أ ي معنى تعبدونه و ل أ ي سبب تتخذونه إ ل ه ا من دون الله وهي لا تنفعكم ولا تضركم انتهى وقيل مناه ص خ ر ة كانت لهذيل و خ ز ا ع ة وقيل سميت مناه ل أ ن المناسك كانت تمنى عندها أ ي تراك وقولها ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى صفه ة ل م ن ا صفة لمناه ذم صفة لمناه من الله أ ي ا ل م ت أ خ ر ة الوضيعه في القدر فقوله وقالت أخراهم أ ي وضعاءهم لرؤسائهم ويجوز ان يكون التقدم عندهم والفضل لله و ا ل ع ز ة ت أ ن ي ث الاعز ومنها من, من النوء كأنهم, كانهم كانوا يستمطرون عند هذه ا ل أ ن و ا ع تبركا وهذه أ ص ن ا م المؤنثات وكانوا يقولون هن و ا ل م ل ا ئ ك ة بنات الله ويعبدونهم ويزعمون أ ن ه م شفعاؤهم عند الله مع وادي م ع وادهم البنات فقيل لهم أ ل ك م الذكر وله ا و ا ل أ ن ث ى قال عليه السلام هذا فيما كانوا يزعمون من أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة بنات الله إ ن ا ث و أ ن لهم هم البنين الذكور فقال الله أ ي حكم هذا أ و عدل عندكم أ ن تجعلوا ر ب ك م البنات وتجعلون لانفسكم البنين تلك أي ا ل ق س م ة ق س م ة الذكور و ا ل إ ن ا ث تلك إ ذ ن ق س م ة ض ي ز ة و ا ل ض ي ز ة ف هي ا ل ج ا ئ ر ة ا ل ف ا س د ة التي لم تك على عدن ولا حق قال ا ل ش ع ر ضازت بنو أ س د بحكمهم إ ذ يعدلون ا ل ر أ س بالذنب ي أ ي جارت بنو أ س د ض ي ز ة يعني ضازت اي من ض ي ز ة ويجوز أ ن يراد أ ن هذه ا ل أ ص ن ا م إ ن ا ث وقد جعلتموهن لله شركاء و أ ن ت م تستنكفون من أ ن يولدن ا لكم وينسبن ب ن ا و ي ن اليكم إ فكيف تجعلون هؤلاء ا ل إ ن ا ث أ ن د ا د ا لله أ ي أ م ث ا ل ا وتسمونهن آ ل ه ة م دام ك م أ ن تترفعوا عن ا ل أ ن ا ث و إ ذ ا جاء احدكم بنت ودفنها و أ ن ت م تترفعون هذا فكيف تجعلون منها ايضا ا ل ه ة و ظ ي ز من ضازه يضيزه إ ذ ا ضامه ويقال ضازه حقه يضيزه اذا نقف ه و وزنها فعل فعل بضم, بضم الفاء فكسرت ل أ ج ل لاجل اليه ثم قال تعالى ان هي إ ل الا أسماء أي ما ا هذه أ إ ل اسماء مجرد أ ثم ق ان ل تعالى إ هي إ ل ا أ س م ا ء أ ي ما هذه ا ل أ ص ن ا م إ ل ا مجرد أ س م ا ء سميتموها لا مسميات تحتها لخروجها عن ا ل إ ل ه ي ة ب ا ل ك ل ي ة ل أ ن ه ا لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع سميتموها اي سميتم بها أ ن ت م و ا ب ا ك م ما أ ن ز ل الله بها أ ي بصحتها من سلطان من دليل لكم قال الهدي ا عليه السلام يقول سبحانه هذا الذي تقولون وتنسبون إ ل ى الله وتسمون باطلا وهي أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م و ا ب ا ك م وكذب كذبتموه على الله لم ينزل به سلطانا والسلطان فهو ا ل ح ج ة والدليل والبرهان ان يتبعون أ ي ما تتبعون إ ل ا الظن أ ن ه ا آ ل ه ة تشفع وما تهوى ا ل أ ن ف س يقول إ ن تتبعون فيما تسمون وتذكرون إ ل ا هوى أ ن ف س ك م وظنا منكم بلا ح ق ي ق ة ولا بيان قال الرازي كيف قال وما تهوى ا ل أ ن ف س بلفظ الجمع مع أ ن ه م لا يتبعون ما تهواه كل نفس ف إ ن من النفوس ما لا تهوى ما يهواه غيره قال يقول هو من باب المقابله الجمع بالجمع معناه اتبع كل واحد منهم ما تهواه نفسه يقال خرج الناس ب أ ه ل ي ه م أ ي كل واحد ب أ ه ل ه لا أ ن كل واحد ب أ ه ل الجميع ثم قال سبحانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى أ ي الدليل على ص ح ة ا ل ن ب و ة و ا ل ق ر آ ن وانما ادعوه باطل لكن تركوه وقال الهادي عليه السلام يقول قد جاءهم من الله نفي ذلك على لسان نبي صلى الله عليه وسلم وبان لهم طريق الهدى و ا ل ح ب والتقوى ثم قال تعالى أ م ل ا ل إ ن س ا ن ما تمنى هي أ م ل م ن ق ط ع ة والمعنى إ ن ك ا ر أ ن يقول لهم ما تمنوا نحو قولهم إ ن ا ل أ ص ن ا م تشفع لهم وقيل هو قول بعضهم ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لعنده ي ل ل ح س ن لو ت ي ن مالا وولدا وقيل هو تمني بعضهم أ ن يكون هو النبي أ م ل ل إ ن س ا ن ما تمنى و ا ل ف ض ل الهادي عليه السلام في ذلك يقول هل يكون ل ل إ ن س ا ن ما تمنى أ ي هل ي أ ت ي ه ويستوي له تمنيه إ ذ ا تمن اذ تمنى أ م ليس له غير الحق و إ ل لم يكن يشاءه قال الرازي ف إ ن قلت هل يمكن أ ن تكون أ م هاهنا م ت ص ل ة قال تبون نقول نعم ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى ح ي ن اذن تحتمل تحت الوجهين أ ح د ه م أ ن ه ا م ذ ك و ر ة في ق و ل ه تعالى على كم الدكر وله انثى على الحقيقه او تجعلون لانفسكم ما تشتهون وتتمنون وعلى هذا فقوله ا ل تلك إ ذ ن ق س م ة ض ي ز ة وغيرها ج م ل ة اعترضت بين كلامين متصلين وثانيهما أ ن ه ا م ح ذ و ف ة وتقدير ذلك هو ان بي... قوله أ ف ر ا ي ت م لبيان فساد قولهم و ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ظهور ذلك من غير دليل كما إ ذ قال قائل فلان يصلح للملك فيقول آ خ ر لثالث أ م ا ر أ ي ت هذا الذي ي ق و له فلان ولا يذكر أ ن ه لا يصلح للملك ويكون مراده ذلك فيذكره وحده منبها على عدم صلاحه له فها هنا قال تعالى أ ف ر أ ي ت م اللات و ا ل ع ز ة أ ي يستحقان ا ل ع ب ا د ة أ م ل ل إ ن س ا ن أ ن يعبد ما يشتهيه طبعه وان لم يكن يستحق ا ل ع ب ا د ة وعلى هذا فقال وعلى هذا فقول أ م ل ل إ ن س ا ن أ ي هل له أ ن يعبد بالتمني والاشتهاء ويؤيد هذا قوله تعالى وما تهوى ا ل أ ن ف س أ ي عبدتم بهوى أ ن ف س ك م ما لا يستحق ا ل ع ب ا د ة فهل لكم ذلك ثم قال تعالى فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى أ ي هو مالكهما فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء وليس ل أ ح د أ ن يتحكم عليه ولفظ الهادي عليه السلام في ذلك يقول الله ا ل أ م و ر كلها أ م و ر ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى و ا ل أ و ل ى فهي الدنيا ولكن هذا هو الدنيا ولكن هذا هو الدنيا ولكن هذا هو ا ل م ن ي ا ولكن هذا هو ا ل م ن ي ا ولكن هذا هو الدنيا ولكن هذا هو الدنيا مع كثرتهم وقربهم إ ل ى الله تعالى وكرامتهم لو شفعوا لا تغني شفاعتهم شيئا من النفع قيل ان قوله تعالى وكم من ملك جواب كلام كانهم قالوا لا نشرك بالله شيئا و إ ن م ا هذه ا ل أ ص ن ا م شفعاؤنا ف إ ن ه ا صور ملائكه مقربين فقال وكم من ملك في السماوات, في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا والمعنى كيف تشفع هذه ومن في السماوات لا يملك الشفاعه ا ش ا ر ة إ ل ى علو منزلتهم ودنو مرتبتهم في مقر ا ل س ع ا د ة فان لفظ الملك اشرف أ ج ن ا س المخلوقات وكل ذلك لبيان فساد قولهم قولهم ان ا ل أ ص ن ا م تشفع أ ي كيف تشفع مع حقارتها وضعفها ودناه منزلها فان الجماد اخذت الاجناس فكيف تقبل شفاعه الجمادات الشفاعه ولمن تكون قال الهادي عليه السلام هذا نفي من الله لما ترويه لما ترويه الحشويه والاماميه من الشفاعات لاهل المعاصي ف أ خ ب ر سبحانه بما أ خ ب ر من ك ث ر ة ا ل م ل ا ئ ك ة في السماوات و أ ن ه م لا تغني شفاعتهم ل أ ح د من خلق الله ولو شفعوا إ ل ا من بعد أ ن ياذن الله لهم في ا ل ش ف ا ع ة لمن يشاء ا ل ش ف ا ع ة له ويرضى ان يرضاه ويراه أ ه ل ا بان يشفع له فكيف تشفع ا ل أ ص ن ا م إ ل ي ه لعبادتها والله تعالى لم ياذن لها ولا رضي بعبادتها ثم قال عليه السلام يقول لو أ ن ه م شفعوا ب أ س ر ه م في مذنب واحد ممن قد حكى عليه الوعيد فيشفع للمؤمنين الذين قد رضي الله سعيهم فتشفع لهم ا ل أ ن ب ي ا ء في ز ي ا د ة المراتب وكثره العطاء وبلوغ ما لا يبلغونه ب أ ع م ا ل ه م من ا ل أ ش ي ا ء ثم قال تعالى إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ه لا يصدقون بها لا يسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى وذلك حين زعموا أ ن ه م ب ن ا ت الله تعالى إ ذ ا هذا ا ل ش ف ا ع ة و ن ا ل ش ف ا ع ة ليست لمن لمن يعني كما يقولون يعني ن ا ل ش ف ا ع ة ل أ ه ل كبائر من أ م ة أو و ن ا ل ش ف ا ع ة رسول الله صلى الله عليه و ع ل م نياتي يوم ا ل ق ي ا م ة ويسجد ثم يقول لها اشفع تشفع وان ه يشفع في امتى ه كل ما ف يدخلون الجنه يعني ما بقي تمييز لا بين عابد ولا بين مؤمن ولا بين كافر ولا بين فاسق ولا بين زاني ولا كل هم في شفاعه فهذا, فهذا منتهى الجوع ومنتهى يعني لا, لا عداله في هذا لا عداله يطلعون في هذا يعني ان ياتي هذا في كل وقت صلاه وعباده وكذا ي أ ت ي واحد لا يصلي ولا يرتدع من شيء وكلهم في ا ل ش ف ا ع ة ويدخل و ا ا ل ج ن ة هذا يعني بعيد جدا ثم قال تعالى إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة أ ي لا يصدقون بها لا يسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى وذلك حين زعموا أ ن ه م بنات الله تعالى وقال ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى ولم يقل ت س م ي ة ا ل إ ن ا ب ل أ ن ه م إ ذ ا قالوا هم بنات الله فقد سموا كل و ا ح د ة بنت ا وهي ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى ان قيل كيف يصح أ ن يقال إ ن ه م لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة مع أ ن ه م كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا وكان عادتهم أ ن يربطوا مركوبا على قبر من يموت ويعتقدون أ ن ه يحشر عليه قيل الجواب عنهم ن وجهين أ ح د ه م انهم أ لما كانوا لا يجزمون به كانوا يقولون لا حشر ف إ ن كان فلا نشفع ا ؤ ن ا يدل عليه قول ه تعالى وما ظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولان رجعت إ ل ى ربي إ ن لعنده ي للحسنى ثانيهما أ ن ه م ما كانوا يعترفون ب ا ل آ خ ر ة على الوجه وهو ما ورد به الرسل أن ك ا ن و ا في الجاهليه اذا مات الميت او بجمع بناكه وربطوها على قبر ه حتى تموت يقولون هي مركوبة يركب عليها ويتوجه مركوبة هذا إ ل ى الحشر ثم قال تعالى وما لهم به أ ي بما يقولون من علم إ ن يكونوا ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ا ث ا كلا ويحتمل أ ن الضمير عائد إ ل ى ما تقدم في ا ل آ ي ة ا ل م ت ق د م ة من علم أ ي ما لهم بالله من علم فيشركون وقرئ ما لهم بها وفيه وجوه أ ح د ه ا ما لهم في ا ل آ خ ر ة وثانيها ما لهم ب ا ل ت س م ي ة وثالثها ما لهم ب ا ل م ل ا ئ ك ة ويتبعون إ ل ا الظن الفاسد في تسميتهم إ ن ا ث ا و ان الظن لا يغني من الحق شيئا من ا ل إ غ ن ا ء اي إنما يدرك, الحق انما يدرك الحق الذي هو ح ق ي ق ة الشيء في العلم اليقين لا الظن المتوهم وقيل أ ر ا د بالحق, بالحق العلم أ ي أ ن الظن لا يغني من العلم شيئا لا ي ب و م مقام العلم ثم قال تعالى ف أ ع ر ض عمن تولى يتبعون إ ل ا الظن و ان الظن لا يغني من الحبي شيئا يعني حتى في م س أ ل ة هذا يظن هذا وهذا هذا دليل على أ ن ه لا بد من اليقين في التعاملات مع الناس وفي م ع ر ف ة يعني كيف أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن كذا وهذا كذا ما هو مجرد ظن بس لا ل ا بد من اليقين يعني وفي ا ل أ م وفي ر و ا ل أ خ ب ا ر وفي كذا ثم قال تعالى أ ع ر ض عن من تولى ي ع ر ض عن د ع و ة من ر أ ي ت ه معرضا عن ذكرنا الذي هو ا ل ق ر آ ن و ا ل آ خ ر ة والوعظ والتذكير ولم يرد إ ل ا إ ث ا ر ا ل ح ي ا ة الدنيا ومعنى ف أ ع ر ض اي اترك مجادلتهم فقد بلغت واتيت بما كان ع ل ي ه و أ ك ث ر المفسرين يقولون ل أ ن كل ما في ا ل ق ر آ ن من قوله ف أ ع ر ض منسوخ ب آ ي ة القتال وهو غير صحيح فان ا ل أ م ر ب ا ل إ ع ر ا ض موافق ل آ ي ة القتال فكيف ينسخ به وذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه و آ ل ه كان مامورا بالدعاء ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ا ل ح س ن ة فلما عارضوه ب أ ب ا ط ي ل ه م قيل له وجادلهم بالتي هي أ ح س ن ثم لما لم ينفع قال له ربه فاعرض عنهم ولم يقل له لهم بالدليل والبرهان ف إ ن ه م لا يتبعون إ ل ا الظن ولا يتبعون الحق وقابلهم ب ا ل إ ع ر ا ض عن ا ل م ن ا ظ ر ة فكيف يكون منسوخا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم طي طبيب القلوب فاتى على ترتيب ا ل أ ط ب ا ء وترتيبهم أ ن الحال إ ذ ا أ م ك ن إ ص ل ا ح ه ا بالغذاء لا يستعملون الدواء وما أ م ك ن إ ص ل ا ح ه ا بالدواء الضعيف لا يستعمل الدواء القوي ثم إ ذ ا عجزوا عن المداواه بالمشروبات وغيرها عدلوا إ ل ى الحديد والكيف وقيل آ خ ر الدواء الكيف فالنبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ا أ م ر القلوب بذكر الله فحسب ف إ ن بذكر الله تطمئن القلوب كما أ ن بالغذاء تطمئن النفوس فالذكر غذاء القلب ولهذا قال أ و ل ا قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله أ م ر بالذكر ثم انتفع به من انتفع ولم ينتفع, ولم ينتفع ومن لم ينتفع ذكر لهم الدليل وقال أ و ل م يتفكروا قل ن ظ ر و ا أ ف ل ا ينظرون إ ل ى غير ذلك فلما لم تنفعهم قال أ ع ر ض عن ا ل م ج ا د ل ة واقطع لا يفسد الصالح أ ع ر ض عن ال... الجمله فيها, فيها غلط ثم قال تعالى ذلك اي ا ل إ ي ث ا ر الذي أ ر ا د و ه من ا ل ح ي ا ة الدنيا مبلغهم من العلم أ ي غ ا ي ة علمهم أ ي لا يستعملون العلم إ ل ا في أ م و ر دنياهم ومصالحهم فيها ل ل آ خ ر ة قال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه أ ن ه م لم يبلغوا من العلم إ ل ا كمبلغ البهائم العجم من الماكل والمشرب والمرح واللعب ثم قال تعالى إ ن ربك و أ ع ل م بمن ضل عن سبيله أ ي ذهب عن دينه فلا يجيب إ ل ي ه وهو أ ع ل م بمن اهتدى أ ي بمن يجيب, يجيب ا ل د ع و ة فهون عليك فانك لا تهدي من أ ح ب ب وما عليك إ ل ا ا ل ب ل ا ء قال الزمخشري ذلك مبلغهم كلام معترض بين كلامين والمتصل قوله تعالى ف أ ع ر ض عمن تولى عن ذكرنا ولم ي ر ي ك إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ن ربك و أ ع ل م ه من ضل عن سبيله وعلى ما ذكرنا المقصود لا يتم إ ل ا به ويكون ك أ ن ه تعالى قال أ ع ر ض عنهم ف إ ن ذلك غايتهم ولا يوجد وراء ما, وراء ما ظهر منهم شيء و ك أ ن قولا عمن تولى إ ش ا ر إ ل ى قطع عذرهم بسبب الجهل ف إ ن الجهل كان بالتولي و إ ي ث ا ر العاجل ثم ابتدى وقال إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله وهو أ ع ل م بمن اهتدى ولوجه ا المناسبه انه تعالى لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أ ع ر ض وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديد الميل إ ل ى إ م ا م قومه كان ربما هجس في خاطره أن ا ل ذكرى بعد منفعه وربما يؤمن من الكافرين قوم آ خ ر ي ن قوم آ خ ر و ن من غير قتال فقال له الله إ ن ربك هو أ ع ل م بمن ضل عن سبيله علم انه لا يؤمن بمجرد الدعاء أ ح د من ا ل م ك ل ف ي ن و إ ن م ا ي ن ف ف ع ي ه م ج ن وقع ا ل س ي ف و ا ل ق ت ا ل ف أ ع ر ه عن ا ل ج د ا ل و أ ق ب ل على ا ل ق ت ا ل ث عنها في المجالات ا ل ل ه عليه وعلى د ث ع ن ح ا ي ي ك ل م ج ا ل ا ب التي يجب ان نتحدث عنها في المجالات التي ج ب ا ل ن و ح د ث عنها في المجالات التي يجب ان نتحدث عنها ل ي المجالات التي يجب ان ن أ ع ر ث ع ن ه م ا ل م ج ا د ل ة لكن ب ا ل س ي ف ج ب ان ن ت ح د خ ل و ا في ا ل إ س ل ا م وقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض اشار ة الى كمال غنائه وقدرته ليذكر بعد ذلك تولد ويقول إ ن ربك هو أ ع ل م من الغني القادر ل أ ن من علم ولا يمزر لا يتحقق منه الجزاء فقال ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ليجزي الذين أ س ا ء و ا بما عملوا أ ي يعاقب ما عملوا ويجزي, ويجزي الذين أ ح س ن و ا ب ا ل ح س ن ة أ ي بالمثوبه ا ل ح س ن ة أ و ب ا ل م ع ا ق ب ة ا ل ح س ن ة أ ي جزاهم حسن ا ل ع ا ق ب ة وهي ا ل ج ن ة أ و بسبب ما عملوا من السوء وبسبب اعمال الحسنى واللام متعلق بمحذوف دل عليه المعنى اي ان الله عز وجل انما خلق وسوى هذه الملكوت بهذا الغرض وهو ان يجازي المحسن من المكلفين والمسيء منهم ويجوز ان يتعلق بقوله هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ليتحقق منه الجزاء لان فائده العلم بالضال والمهتدي جزاءهما ف ا ئ د ة من أ ن الله سبحانه وتعالى يعلم المهتدي وقال ل و ق ع الجزاء الحسن لهذا و الجزاء السيء لهذا ثم قال الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش قال الهدي ا عليه السلام هذا مدفون من الله سبحانه ل م ن يجتنب كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمم فالامم هو ما أ ل م به ا ل إ ن س ا ن من غير تعمد ولا قصد ولا إ ر ا د ة كالنظر عن غير تعمد ونحو ذلك ذكره في معاني ا ل س ن ة إ ذ ن الذين ي ت ن ب و ن كبائر الاثم والفواحش من ي ت ن ب الكبائر وهي التي تدخل تحت الفواحش و ك ذ ا هذا الذين يتنبون هذا يتنبون مدح لمن ي ت ن ب هذه إ ل ا الامم ا ل أ ش ي ا ء ا ل ص غ ي ر ة التي قد تحدث من ا ل إ ن س ا ن لان لا يستطيع أ ح د أ ن يتجنبها ل أ ن ك تحصل بدون قصد بدون إ ر ا د ة مثل ا ل ن ظ ر ة وكذا قال ابن ش ي ن ابن القاسم عليه السلام هو ا ل خ ط أ وما يلم به القلب من الخواطر التي لا يقبلها مسلم ولا يعمل بها وذلك فلا يعذب الله من اتقاه قال المرتضى عليه السلام هو ما أ ل م بالقلب وخطر عليه مما لو ا ن ف د ه صاحبه لكان معصيه لله الم نعم معصيه لله لم يقبله أ ل م بقلبه ثم اعرض عنه ولم يعتقد ولم يعتقده في نفسه ولم يفعله بيده ولا شيء من جوارحه فهذا هو اللمم ومن اللمم ما الم به ا ل إ ن س ا ن مما لا يعتمل ولا يبصد له فذلك اللمم ومعناه فقم ف ذلك إ ن شاء الله ومثله, ومثله, ومثله في ا ل ب ل غ ة و ا ل ت ج ر ي د قال الشاعر ان تغفر اللهم تغفر جما ويعبد أ لك لا المم لا بد ن انك تغفر شيء اي لم يخطي ا ل ج ل غ ة والكبائر هي التي لا ي س ق ق ط ع ا ب ه ا الى بيتوبا وجلى التي يكسر ع ق ا ب ه ا بل ا إ ض ا ف ة إ ل ى ث و ا ب ص ا ح ب ه ا ه ذ ه ا ل ك ب ا ئ و ا ل ك ب التي ئ ر هي ا لا ي س ق ط ع ق ا ب ه ا إ ل اباها ل وقيلة التي ت و ب ب ق يكسر ا ع ب الى إ إ ض ا ف ة ل ث و ا ب ص ا ح ب ه ا والفواحش م ا ت ز ا ي د ق ب ح ة منها خ ا ص ة و إ ن كانت ق د د خ ل ت الكبائر واللما ما ق ل منها وصغر يلا ل م ر ا د ا ل ص غ ا ئ ر أي لكن ا ل ل س ف ه م م ج او ت ك ن الى سفه اي ا او م ك ا بي سنبكا بيا ق ا ل في تجري لا يوجد ن ف ه و مكفر ب ان ت ك ن ا م ا ل ك ب ا ئ ر ق ا ل ه ف يجب ان يكون لما يجب ان ل ك و ن لما يجب ان يكون لما ل ج ب ان يكون لما ي ج ه ان يكون لما ل ج ب ان ي ك و ا لما يجب ان يكون لما يجب ان ي ك و م ا يكون م ا يكون ا يكون لما يجب ان يكون ل ك ن ا ل لما ي ع ن لما يكون ل ا لما يكون لما يكون لما ي ن لما يكون لما يكون لما يكون لما يكون لما ي ا ء ن لما ل ف ا ت ك و لما ي ط ة ف ه ي م غ ب و ر ة إ ل ى جمد ك ن ا م نعم ن ت ي ن ب و ان كبايرا يكون ع ن هناك وكفر ع ك م س ي ت م حي ا ل صغير واللمام ان ب ك و ا س ع ا ل م غ ر ة أي ك ث ي ر ا ل م غ ي ر ة لمن تاب واللمام ل ب ي و ق و ل ه تعالى ا ل ذ ي ن ي ت ن ب ان يكون بدلا ه ن ا وهو ا ل ظ ا ه ر و ك ا ل ى ق ا ل يجي ا ل ذ ي ن أتاؤوا ويجزي الذين أ ح س ن و ا بالحسنى ويحتمل أ ن يكون ابتداء كلام ت ك د ي ر ه الذين ي ت ن ب و ن كبائر الاثم يغفر الله لهم يغفر الله لهم والذي يدل عليه قوله تعالى إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة وعلى هذا تكون هذه ا ل آ ي ة مع ما قبلها م ب ي ن ة لحال المسيء والمحسن وحال من لم يحسن ولم يسيء وهم الذين لم يرتكبوا سيئه و إ ن لم يصدر منهم ا ل إ ح س ا ن وهم الصبيان الذين لم يوجد فيهم شرائط التكليف ولهم الغفران وهو دون الحسنى ويظهر هذا بقوله تعالى بعد إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إ ذ ا ا ن ش ا ء ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ انتم أ أ ج ن ه اي يعلم الحاله التي لا إ ح س ا ن فيها ولا اساءه كما علم من أ س ا ء و ظ ل ومن احسن واهتدى و قال الهادي عليه السلام معنا هو أ ع ل م بكم إ ذ ا ا ن ش ا ء ك م من ا ل أ ر ض يقول عالم بكم و ب أ خ ب ا ر ك م وبما يكون منكم إ ل ى يوم القيامه ة فقد علم ذلك ل ك منذ أهلكم من ومعنى إنشاءكم من لآدم السلام من كنتم جمع إمهاتكم إنشاء وحين أجنة جنين بطون وقت فهو والأرض خلقه الخلق التراب الأرض الأرض بدء عليه في في يقول إ ذ ا أ ن ت م مستجنون في بطون أ م ه ا ت ك م قبل خروجكم إ ل ى ا ل أ ر ض فهو يعلم ما ستفعلون عند كبركم ا وبلوغ ش د ك م ففتح لكم باب ا ل ت و ب ة ولم ياخذكم باللمم يعني ا ل م ع ر ف ة هنا ليست م ع ر ف ة جبر و إ ن م ا م ع ر ف ة علم الله سبحانه وتعالى يعلم الشقي والسعيد يعني عندما يولد المولود ف إ ن الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا المولود شقي أ و سعيد يعلم يعني هل هل لا يعني هذا أ ن الله سبحانه وتعالى ج ا خلقه شقي أ و خلقه سعيد لا الله سبحانه وتعالى يعني هو مكلف وكلفه الله سبحانه وتعالى لكن في ع ل م الله سبحانه وتعالى إ ن هذا سيتبع طرق ا ل ا س ت ق ا م ة وكذا وكذا فهو سعيد أ و أ ن ه سيرتكب الجرائم وكذا وكذا بمحض إ ر ا د ت ه فهو شقي فهذا المقصود بها و ف ا ئ د ة قوله عز وجل في بطون امهاتكم التنبيه على كمال العلم و ا ل ق د ر ة ف إ ن بطون ا ل أ م ه ا ت في غ ا ي ة ا ل ظ ل م ة ومن علم بحال الجنين فيها لا تخفى عليه أ ع م اعمال ل ل ا بكم تقريب ل ي أعلم من ضل ا ل ا ل من الكفار ع ب ي ت ا ل ل يعلمه الله تعالى فقال ليس أعملكم أخفى من أحوالكم خ أخفى ا ي فكيف من و أ ن ت م أ ي ج ن ا ف ي ط و ن أ م ه ا ت ك م و ا ل ل ه ع ا ل م بتلك ا ل أ ح و ا ل ثم ق ا ل ت سبحانه وتعالى فلا ت ز ك و ا أنفسكم إ ل ه ن ان و س أ ل الله سبحانه وتعالى ا ل ت و ف ي ق و ا ل س د ا د و ا ل ر ش ا د وصلى الله و سلام م وبرك, وبرك, وبرك على سيدنا محمد و ع ل ى آ ل ه ا ل ط ي ب ي ن ا ل ط ا ه ر ي ن ا ل ل ه م ا غ ف ر ذ ن و ب س ا م على سيدنا و ا م ع ص د و ا ل ا ه ا ع ع و ر ا ت ن ا ل ل ر ج ك م و م ن ا و ك م وسلم على سيدنا و م ن ر و ع ا ل ل ه ان تايمين الله مكه ا ل م ا ر ك ه و ا ل م على سيدنا محمد والله وارزقنا و أ ن ت خير الرازقين وغير ا ديوننا يا كريم يا عظيم يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم اشفنا اشف امراضنا و أ م ر ا ض المسلمين واعز ا ل إ س ل ا م والمسلمين في كل مكان واغفر ل أ م ة محمد يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين واحكم دماء المسلمين و ص ل ي وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه الطيبين الطاهرين